মানবতা সমাধান অসম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 تعملون خبيث فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتم فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود, الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبههم بما عملوا احصى الله ونسوه احصى الله ونسوه والله على كل شيء سمع الله لمن حمدا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 ان تَرَى ان الله يَعْلَمُ ما في السَّمَاواتِ وَما في الأَرْضِ ما يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم لْقِيَامَتِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَالِهِ هُمْ عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وإذا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 والله بما تعملون خبير الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد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 فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم يَكْرُرُ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الله يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أنا إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر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 As-salamu alaykum, Amin Muhammad Badrud Ujjah Nadwi. Aplar Peace TV Bangla. Marriage or divorce? What's the Islamic ruling? Nikaal. Solution or problem? Heaven or hell? Uh, there is a misconception.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 देखुन, और ना आप पुनो शकाल महा महा ग्रंथ अल कुर हिदायतर कुरान उल रिमेन एज दुक ए एक किताब किताब मानुषे सब समस्या समाधान मध्य सुखानी कुरान के शुम नीश्वान महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه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 فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا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 فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا آتَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى من يشاء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 الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الذيينَ تَبَ وَهُُدارارَ وَالْإمََ منِ الظَبِلِهِمْ يحببونَ من مننْهجرَرَ إلَين يحببونَ منَنْه جَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجدونَ فيِيصدُدُورِهِمْ حاجَةَ مَِّا قوت وَيُْثِعونَ على أَمْفُسِهِم وَلَ كانَان بِهِمْ فَصصَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربنا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 আমি মন খাবি को थे जान्न का सरल पथे आसन गांधी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 প্রতি বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারো সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় আন্তরিক বার্তা ইসলামিক রোম ইসলাম এসেছে আরবি মূল শব্দ বা সালমুন থেকে যার অর্থ শান্তি এটা মূল শব্দ जार पुन करा। एक दिन बोम अनेक आगे पड़े गोहम्मद साल जन्मग्रहण कर